ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق تُمِّمَ مِمَّا هَيْنٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مكين إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كنت انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وين يومئذ للمكذبين هذا يوم لَا ينطقون وَلَا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين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 وَيَشْرَبُوهُنَّ امَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُهْمَلًا إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا فَ قَلَ إِكُم مجرمُون وَإل يمَ إذِ للِمُكَذذبين وَإذاَا قِيلَ لَ كَ لَا يَكَ وَإلُ يَمَ إذِ